صوموا داين وماء امروا الا لعبد الله مخلصين له الدين حنفاء او يقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وذلك ذين القيام ان الذين تكفرون من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها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 ذلك لمن خشي ربه